الفصل الرابع والأخير في الباب الرابع الأخير من كتاب العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي الصوتية الثالثة عشر والأخيرة في الكتاب موقف ابن تيميت وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب من تكفير المعين وفيه أربعة مباحث المبحث الأول المشرك ليس من عداد المسلمين المبحث الثان الجهل سبب غلبة الشرك على النفوس المبحث الثالث الاسم الواحد يثبت وينفي بحسب ما يتعلق به من أحكام المبحث الرابع تعريف الكفر الذي ينفيه هؤلاء الأئمة الفصل الرابع موقف ابن تيميت وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب من تكثير المعين وفي هذا الفصل أعرض فيه بمشيئة الله وعونه موقف ابن تيميتا وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب من هذه القضية التي نحن بصددها وهي هل يعذر المشرك بجهله أم لا؟ أقول وبالله التوفيق إن هؤلاء الأئمة لا يعذرون بالجهل في أصل الأصول وهو التوحيد وترك الشرك خاصة دون غيره من الشرائع وهذا لما يلي المبحث الأول المشرك ليس من عداد المسلمين 1- تعريفهم وتوصيفهم للإسلام يضح بجلاء إخراج المشرك عن مسمى المسلمين ويراجع ما نقلته عنهم في هذا الشأن واكتفي بذكر بعض النقول هنا عنهم قال ابن تيمية وأيضا فإن التوحيد أصل الإيمان وهو الكلام والفارق بين أهل الجنة وأهل النار وهو ثمن الجنة ولا يصح إسلام أحد إلا به شرطة وقال أيضا ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فأصله في القلب وهو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون سواه فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل واستكبر عن عبادته لم يكن مسلما والإسلام هو الاستسلام لله وحده وقال ابن القيم إن الإسلام ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار فقط بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا وقال والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسوله واتباعه فيما جاء به فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل وقال محمد بن عبد الوهاب اعلم شرطه رحمك له شرطة أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام وهي كلمة التقوى وهي العروة الوثقة وهي التي جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها فإن المنافقين يقولونها شرطه وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار مع كونهم يصلون ويتصدقون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 إلى غير ذلك من الأحاديث الدلة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة وقال تعليقا على حديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله وهذا من أعظم ما يبين معا لا إله إلا الله فإنه لم يجعل تلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف بذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه فيالها من مسألة ما أعظمها وأجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع وقد سبق نقل هذه النقول من مصادرها ولقد أعدت ذكرها مرة أخرى ليتبين لك أخي القري بيقين أن عباد القبور والمشركين غير داخلين في مسمى المسلمين عند هؤلاء الأئمة فهذه واحدة لا يخرج العباد عن الشرك أو التوحيد اثنان فقد نص هؤلاء العلماء أن الناس صنفان لا ثالث لهما إما موحد لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له وإما مشرك يعبد غير الله ومن المعلوم أن عباد القبور وكل من قدم شيئا لغير الله مما لا يكون إلا لله من خصائص الإلهية ليس ممن عبدوا الله مخلصين له الدين وإذا كان ذلك كذلك فهؤلاء ليسوا بموحدين وبالتالي فهم مشركون إذ لا ثالث لهما قال ابن تيمية ولهذا كان كل من لم يعبد الله وحده فلا بد أن يكون عابدا لغيره يعبد غيره فيكون مشركا وليس في بني آدم قسم ثالث بل إما موحد أو مشرك أو من خلط هذا بهذا كالمبدلين من أهل الملل النصارى ومن أشبههم من الضلال المنتسبين إلى الإسلام فكل من لم يعبد الله مخلصا له الدين فلا بد أن يكون مشركا عابدا لغير الله وهو في الحقيقة عابد للشيطان فكل واحد من بني آدم إما عابد للرحمن وإما عابد للشيطان قال تعال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ألف وقال ابن القيم كما أن من غمر قلبه بمحبة لا شرطة تعالى شرطة وذاكره وخشيته والتوكل عليه والإنابة إليه أغناه ذلك عن محبة غيره وخشيته والتوكل عليه وأغناه أيضا عن عشق الصور وإذا خلى من ذلك صار عبد هواه أي شيء استحسنه ملكه واستعبده فالمعرض عن توحيد مشرك شاء أم أب والمعرض عن سنه مبتدع ضل شاء أم أب ألف نا وقال ومن يرغب عن ملة إبراهيم اللا ومن سفها نفسه فقسم شرطة سبحانه شرطة الخلائق قسمين سفيها لا أسفه منه ورشيدا فالسفيه من رغب عن ملته إلى الشرك والرشيد منتبرأ من الشرك قولا وعملا وحالا فكان قوله توحيدا وعمله توحيدا وحاله توحيدا ودعوته إلى التوحيد ألف هو هذه الثانية العبادة وشروطها وفساد الشرك لها ثلاث تقرير هؤلاء الأئمة أن العبادة لله وحده لا تقع مع الشرك به وأن من شروط تحقق العبادة العلم بالمعبود والمشرك جاهل بالله شرطة عز وجل شرطة فإن الله هو الرب المالك الخالق لكل شيء وبهذا استحق العبادة والتألها ووجب له الشكر وحده لا شريك له والمشرك لا علم له بهذا وأيضا من شروط العبادة أن تكون خالصة لله وحده لا شريك له وأن يكون المتوجه له مسلما حال التوجه لا تقع الا بهذا قال تعالى أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون فالمولى تبارك وتعالى لم يكن قط إلا إلها واحدا ولم يأذن في أي وقت بتعدد للآلهة فهو واحد في تألهه وهذا وصف لازم له لا ينفك عنه ولا يعبد إلا به ولا يكفي هذا في العبادة بل يجب على المتوجه لله أن يكون مسلما له أي خاضعا مستسلما له وحده لا شريك له ظاهرا وباطنا ساعة التوجه لا تقع العبادة إلا بهذا وهذا ملخص تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية لقوله تعال قل يا أيها الكافرون ومن المعلوم أن المشرك جاهل بهذا كله قال ابن تيمية وأهل النظر والكلام وأهل العقائد من أهل الحديث وغيرهم يتكلمون في العلم والمعرفة والتصديق الذي هو أصل الإرادة ويقولون العبادة لا بد فيها من القصد والقصد لا يصح إلا بعد العلم بالمقصود المعبود وهذا صحيح فلا بد من معرفة المعبود وما يعبد به فالضلون من المشركين والنصارى وأشباههم لهم عبادات وزهادات لكن لغير الله أو بغير أمر الله وإنما القصد والإرادة النافعة هو إرادة عبادة الله وحده وهو أن ما يعبد بما شرع لا بالبدع وعلى هذين الأصلين يدور دين الإسلام على أن يعبد الله وحده وأن يعبد بما شرع ولا يعبد بالبدع ألف نا وقال ابن القيم وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم وهل ينال العلم إلا بطلبه؟ وقال ابن تيمية عند تفسير السورة قل يا أيها الكافرون فقوله ولأنتم عابدون ما أعبد يتناول شركهم فإذا أشركوا به لم يكونوا عابدين له وإن دعوه وصلوا له وقال فكل من عبد الله مخلصا له الدين فهو مسلم في كل وقت قال وقرر الشيخ أنه لا يعبد إله إبراهيم إلا من كان على ملته والمشرك ليس على ملة إبراهيم لأن ملته صلى الله عليه وسلم التوحيد والطاعة لله وحده لا شريك له وترك الشرك عن قصد وعلم كما قال يوسف إني تركت ملة قوم لا ويؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة تآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء الآية وقال فالمشرك الذي جعل مع الله إلها آخر لا يدخل في مسمى الإيمان عند الإطلاق وقال فمن عبد الهين لم يكن عابدا لإلهه أي عقوب عليه السلام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 أه؟ فهذه الثالثة ثبوت وصف الشرك قبل رسالة والحجة عليه العقل والفطرة اربع اثبات هؤلاء الائمه ان وصف الشرك ثابت قبل رسالة والحجة عليه العقل والفطرة ولا يحتاج ذلك الى رسول الا ان العذاب لا يكون الا بعد الحجة الرسالية لقوله تعال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال ابن تيمية وقد مر في بحث التحسين والتقبيح والجمهور من السلف والخلف على أن ما كانوا فيه قبل مجيء الرسول من الشرك والجاهلية كان سيئا قبيحا لكن لا يستحقون العذاب إلا بعد مجيء الرسول وقال ايضا فهذا كله يبين قبح ما كانوا عليه قبل النهي وقبل انكاره عليهم وقال أيضا شرطة فلولا أن حسن التوحيد وعبادة الله شرطة تعالى شرطة وحده لا شريك له وقبح الشرك ثابت في نفس الأمر معلوم بالعقل لم يخاطبهم بهذا وقال شرطة رحمه له شرطة فاسم المشرك ثبت قبل رسالة فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلها أخرى ويجعل له أندادا قبل رسول وقال ابن القيم تعليقا على آية الميثاق وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان شرك لا يحتاج ذلك إلى رسول فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا وهذا لا يناقض قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال أيضا فكون ذلك فاحشة وإثما وبغيا بمنزلة كون الشرك شركا فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده فمن قال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 الجهل سبب غلبة الشرك على النفوس خمس إثبات الشرك مع الجهل وأن الجهل سبب غلبة الشرك على النفوس وأن هذا الحكم عام في كل مشرك سواء من أهل ملتنا أو من غيرها من الملل قال ابن تيمية وأعظم من ذلك أن يقول اغفر لي وتب علي كما يفعله طائفة من الجهال المشركين وأعظم من ذلك أن يسبد لقبره ويصلي إليه ويرسل أفضل من استقبال القبلة حتى يقول بعضهم هذه قبلة الخوص والكعبة قبلة العوام ألف وقال لاتباع الهوى لدرجات فمنهم المشركون والذين يعبدون من دون الله ما يستحسنون بلا علم ولا برهان ألف وقال وهو يخاطب بعض جماعات التصوف الواقعين في الشرك قال قال بعضهم نحن نتوب الناس فقل ماذا تتوبونهم؟ قال من قطع الطريق والسرقة ونحو ذلك؟ فقلت حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم فإنهم كانوا فساقا يعتقدون تحريم ما هم عليه ويرجون رحمة الله ويتوبون إليه أو ينوون التوبة فجعلتموهم بتتويبكم ضلين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام ن وقال فإن قلت قد يفعل بعض الناس عند قبره مثل هذا أي الشر قلت لك أما عند القبر فلا يقدر أحد على ذلك فإن الله أجاب دعوته حيث قال اللهم لا تجعل قبري واثنان يعبد وأما في مسجده فإنما يفعل ذلك بعض الناس الجهال وأما من يعلم شرع الإسلام فإنما يفعل ما شرع وهؤلاء ينهون أولئك بحسب الإمكان فلا يجتمع الزوار على الضلال وأما قبر غيره فالمسافرون إليهم كلهم جهال ضلون مشركون ويصيرون عند نفس القبر ولا أحد هناك ينكر عليهم ألف نا وقال ابن القيم وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم كما تقدم عن قوم نوح شرطة عليه السلام شرطة ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسرب ونهى عن الصلاة إلى القبور وسأل ربه سبحانه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد ونهى أمته أن يتخذوا قبره عبدا وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا بيائهم مساجد وأمر بتسوية القبور وطمس التمثيل فابى المشركون إلا خلافه في ذلك كله إما جهلا وإما عنادا لأهل التوحيد ولم يضرهم ذلك شيئا وهذا هو السبب الغالب على عوام المشركين ألث نا وقال أيضا شرطة رحمه له شرطة وأما للقول على الله بغير علم فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما وهو أصل الشرك والكفر وعليه السسة البدع والضلالات فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم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 ألف وقال أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وابطالها يوما واحدا فإنها شعائر الكفر والشرك وهي أعظم المنكرات فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثاناً وطواغيت تعبد من دون الله والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز ابقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته وكثير منها بمنزلة اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى أو أعظم شركاً عندها وبها والله المستعان ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتميت وتحي. وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين عند طواغيتهم، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة وأخذوا ما أخذهم شبرا بشبر وذراعا بذارع وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر واشتد البأس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين قال. فهذه نقول هؤلاء الأئمة أن الشرك ما غلب على النفوس إلا بالجهل والقول على الله بغير علم فهل بعد هذا يصح أن نقول أن المشرك معذور بجهله هذه الخامسة العلم ركن من أركان الإيمان 6 نص هؤلاء الأئمة على أن العلم ركن من أركان الإيمان لا يكون العبد مؤمناً إلا بتوفر العلم الصحيح لديه المطابق للمعلوم على ما هو عليه ومن المعلوم أن الإيمان هو أصل الدين وشرط في وجود وتحقق الإسلام إذ لا إسلام لمن لا إيمان له ولا إيمان لمن لا إسلام له وساعة نطق العبد بالشهادتين يحكم له بالإسلام مع افتراض وجود الإيمان في الباطن الذي يصححه شرطة ما لم يلتبس بشرك حال النق شرطة فإذا ظهر من العبد بعد هذا ناقض من نواقض الشهادتين علمنا فساد الإيمان لديه إما بسبب فساد العلم الذي هو قول القلب وهو ركن الإيمان الأول وإما بسبب فساد الانقياد الذي هو عمل القلب وهو ركنه الثاني وعند هذا نقطع بفساد الإيمان والإسلام لدى هذا العبد قال ابن تيمية فالإيمان في القلب لا يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس معه عمل وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك كما أنه لا يكون إيماناً بمجرد ظن وهم بل لا بد في أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب. ألف ناء وقال أيضاً وكانوا يقولون الإيمان معرفة بالقلب وأقرار باللسان وعمل بالإركان. ألف ناء وقال وقوله تعال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه متخذوهم أولياء وقوله. فالأوى ربك لا يؤمنون حتى تيحكموك فيما شجر بينهم الآية فجعل هذه الأمور شرطا في ثبوت حكم الإيمان فثبت أن الإيمان المعرفة بشرائط لا يكون معتدا به دونها الث وقال ابن القيم قالوا والقلب عليه واجبان لا يكون مؤمنا إلا بهما جميعا واجب المعرفة والعلم وواجب الحب والانقياد والاستسلام فكما لا يكون مؤمنا اذا لم يأتي بواجب العلم والاعتقاد لا يكون مؤمنا اذا لم يأتي بواجب الحب والانقياد والاستسلام بل إذا ترك الواجب من علمه ومعرفته به كان أعظم قفرا وأبعد عن الإيمان من الكافر جهلا ألف وقال أيضا شرطة رحمه له شرطة فإن الإيمان فرض على كل أحد وهو ماهية مركبة من علم وعمل فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل ألثنا قالت ومن هذا يعلم أن العبد إذا فعل الشرك بجهل قطعنا بتخلف العلم لديه الذي هو ركن من أركان الإيمان وبالتالي فساده وفساد الإسلام لدى هذا العبد وهذه السادسة ومن هذه النقاط الست وغيرها الكثير يعلم أن هؤلاء الأئمة لا يعذرون المشرك بجهله ولا يدخلونه في مسم المسلمين وأما فتاوى هؤلاء العلماء في أنهم لا يكثرون أحدا ممن وقع في الشرك والكفر إلا بعد إقامة الحجة وذلك لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة كقول ابن تيمية شرطة أحمه الله شرطة بعد أن ذكر بعضا من أعلام الشرك الأكبر فقال وهؤلاء الأجناس وإن كانوا قد كثروا في هذا الزمان فلقلة دعاة العلم والإيمان وفطور آثار الرسالة في أكثر البلدان وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوة ما يعرفون به الهد وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعية فإن الإيمان من الأحكام المطلقات عن الله ورسوله ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانع المبحث الثالث الاسم الواحد يثبت وينفى بحسب ما يتعلق به من أحكام أقول وبالله التوفيق أن هؤلاء العلماء يستخدمون لفظ الكفر بعده اعتبارات وبحسب ما يتعلق به من الأحكام وأن الاسم الواحد ينفي ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به فلا يجب إذا ثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في بقية الأحكام وهذا مشهور في كلام العرب شرطه فالكفر قبل قيام الحجة له حد وأحكام تختلف عنه بعد قيام الحجة فطارة ينفون الكفر إلا بعد الحجة بحسب ما يتعلق به من أحكام وهذا لا ينفي الكفر الآخر الثابت لأصحابه قبل قيام الحجة وبلوغ الرسالة قال شيخ الإسلام في هذا المعنى وجماع الأمر أن الاسم الواحد ينفي ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به فلا يجب إذا ثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام وهذا في كلام العرب وسائر الأمم لأن المعنى مفهوم مثل ذلك المنافقون قد يجعلون من المؤمنين في موضع وفي موضع آخر يقال ما هم منهم؟ قال تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلاً فهنالك جعل هؤلاء المنافقين الخائفين من العدو الناكلين عن الجهاد النهين لغيرهم الذمين للمؤمنين منهم وقال في آية أخرى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون وهؤلاء ذنبهم أخف فإنهم لم يؤذوا المؤمنين لا بنهي ولا سلق بالسنة حداد ولكن حلفوا بالله أنهم من المؤمنين في الباطن بقلوبهم وإلا فقد علم المؤمنون انهم منهم في الظاهر فكذبهم الله وقال وما هم منكم وهناك قال قد يعلم الله المعوقين منكم فالخطاب لمن كان في الظاهر مسلما مؤمنا وليس مؤمنا بأن منكم من هو بهذه الصفة وليس مؤمنا بل أحبط الله عمله فهو منكم في الظاهر للباطن ولهذا لما استأذن النبي في قتل بعض المنافقين قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فإنهم من أصحابه في الظاهر عندما لا يعرف حقائق الأمور وأصحابه الذين هم أصحابه ليس فيه النفاق وكذلك الأنساب مثل كون الإنسان أبا لآخر او أخاه يثبت في بعض الأحكام دون بعض فإنه قد ثبت في الصحيحين أنه لما اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة بن الأسود في ابن وليدة زمعة وكان عتبة بن أبي وقاص قد فجر بها في الجاهلية وولدت منه ولدا فقال عتبه لأخيه سعد إذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة فإنه ابني فاختصم فيه وهو وعبد بن زمعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي عتبة عهد إلى أخي عتبة فيه إذا قدمت مكة انظر إلى ابن وليدة زمعة فإنه ابني ألا ترى يا رسول الله شبهه بعتبة فقال عبد يا رسول الله أخي وابن ووليدة أبي ولد على فراش أبي فرأ النبي شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفرش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة. لما رأ من شبهه البين بعتبة، فتبين أن الاسم الواحد ينفي في حكم ويثب في حكم، فهو أخ في الميراث وليس بأخ في المحرمية. ولفظ النكاح وغيره في الأمر يتناول الكامل وهو العقد والوطء كما في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقوله حتى تنكح زوجا غيره وفي النهي عم الناقص والكامل فينهي عن العقد مفردا وإن لم يكن وطء كقوله ولأتنكح ما نكح اباؤكم من النساء ألف نا فالكفر الذي ينفيه ابن تيميه وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب شرطه رحمهم الله تعالى شرطه هو الكفر الذي يستحق صاحبه العقوبة في الدارين القتل في الدنيا والخلود في النيران في الآخرة وهذا لا يكون إلا بعد الحجة الرسالية لأن العقوبة والعذاب متوقفة على بلاغ الرسالة لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهذا الكفر أصحابه إن كانوا واقعين في الشرك فهم مشركون وليسوا بمسلمين وكفار لكن الكفر الغير معذب عليه وبرهان هذا ما يلي أولا النقاط الستة السابقة المبحث الرابع تعريف الكفر الذي ينفيه هؤلاء الأئمة ثانيا قال ابن تيمية فإن حال الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسالة أولا فإن لم يتصور فهو في غفلة عنها وعدم إيمان كما قال تعالى ولا تطع من أخفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقال فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآئتنا وكانوا عنها غافلين لكن الغفلة المحضه لا تكون إلا لمن لم تبلغه الرسالة والكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافر وليس كل كافر مكذبا بل قد يكون مرتابا إن كان ناظرا فيه أو معرضا عنه بعد أن لم يكن ناظرا فيه وقد يكون غافلا عنه لم يتصوره بحال لكن عقوبة هذا موقوفه على تبليغ المرسل إليه ألف فانظر شرطة رحمك له شرطة إلى قول الإمام في أول النقل فإن حال الكاثر لا تخلو من أن يتصور الرسالة أو لا ثم قال وأما الكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة وقوله العقوبة متوقفة على تبليغ المرسل إليه وقال شرطة رحمه له شرطة منكرا على من يقول أن حسن التوحيد وقبح الشرك وإمكان كان المعاد لا يعلم بالعقل فقال وكثير من هؤلاء يعتقدون أن في ذلك ما لا يجوز أن يعلم بالعقل كالمعد وحسن التوحيد والعدل والصدق وقبح الشرك والظلم والكذب والقرآن يبين الأدلة العقلية الدلة على ذلك وينكر على من لم يستدل بها ويبين أنه بالعقل يعرف المعادة وحسن عبادته وحده وحسن شكره وقبح الشرك وكفر نعمه كما قد بسط الكلام على ذلك في مواضع فتارك الواجب وفاعل القبيح وإن لم يعذب بالآلام كالنار فيسلب من النعم وأسبابه ما يكون جزاء وهذا جزاء من لم يشكر النعمة بل كفرها شرطة أن يسلبها فالشكر قيد النعم وهو موجب للمزيد والكفر بعد قيام الحجة موجب للعذاب وقبل ذلك ينقص النعمة ولا يزيد مع أنه لا بد من إرسال رسول يستحق معه النعيم أو العذاب فإنه ما ثم دار إلا الجنة أو النار الث انظر إلى قول الشيخ أن العقل يعلم به حسن التوحيد والمعد وقبح الشر ولذلك فالكفر ثابت قبل الحجة لمخالفة حجية العقل والفطرة وهذا الكفر ينقص النعمة ولا يزيد والكفر بعد الحجة موجب للعذاب ولذلك قال قالوا شرطة أي أهل السنة شرطه ولما كان العلم بالله ايمانا والجهل به كفرا وكان العمل بالفرائض ايمانا والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم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 من لم يسمع بالخبر من المسلمين لم يكن بجهلها كافرا والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر ألف نا انظر لهذا النقل أن الجهل بالله كفر قبل الخبر وبعد الخبر والمقصود الجهل بتوحيده والدليل على ذلك قوله أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقروا بالله أول ما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم إليهم ومن المعلوم بيقين أن الإقرار هنا هو الإقرار بتوحيد الإلهية لا بتوحيد الربوبيه الذي لا يفرق بين الموحدين والمشركين بل هو متوفر لديهم جميعا شرطه اذا فالجهل بأله كفر قبل الخبر وبعد الخبر لكن قبل الخبر ينقص النعمة ولا يزيد ومحرم على أصحابه دخول الجنة وإن متوا على ذلك لا يصلي عليهم ولا يستغفر لهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين لأنهم مشركون وليسوا بمسلمين إلا أنهم لا يعذبون في الدارين إلا بعد إقامة الحجة وهذا هو الكفر بعد الخبر وهو الكفر المعذب عليه وكما أنهم لا يعذبون فهم أيضا لا ينعمون قال الشيخ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 فمن هذه النقول للشيخ يتبين أنه لا يحكم بالإسلام للمشرك الجاهل البتة إلا أنه لا يحكم عليه بالعذاب في الدارين إلا بعد إقامة الحجة وهم قبلها مشركون وليسوا بمسلمين وقال الشيخ نعم قد يشكل على كثير من الناس نصوص لا يفهمونها فتكون مشكلة بالنسبة إليهم لعجز فهمهم عن معانيها ولا يجوز أن يكون في القرآن ما يخالف صريح العقل والحس إلا وفي القرآن بيان معناه فإن القران جعله الله شفاء لما في الصدور وبيانا للناس فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلك لكن قد تخفى اثار رسالته في بعض الامكنه والازمنه حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اما أن لا يعرف اللفظ واما أن يعرف اللفظ ولا يعرف معناه فحينئذ يصيرون في جاهلية بسبب عدم نور النبوه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 فالهدى الحاصل لأهل الأرض إنما هو من نور النبوة كما قال تعالى، فإما يأتي إنكم مني هدى فمن أتبع هداي فلا يضل ولا يشق فأهل الهدى والفلاح هم المتبعون للأنبياء وهم المسلمون المؤمنون في كل زمان ومكان وأهل العذاب والضلال هم المكذبون للأنبياء يبقى أهل الجاهلية الذين لم يصل إليهم ما جاءت به الأنبياء فهؤلاء في ضلال وجهل وشرك وشر الكن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال الرسلا مبشرين ومناذرين لألا ويكون للناس على الله حجة بعض الرسل وقال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون فهؤلاء لا يهلكهم الله ويعذبهم حتى يرسل إليهم رسولا وقد رويت آثار متعددة في أن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا فإنه يبعث إليه رسول يوم القيامة في عرصات القيامة ألف ففي هذا النقل يبرهن فيه شيخ الإسلام على أن أهل الهدى والفلاح هم المتبعون للأنبياء وهم المسلمون المؤمنون وأهل العذاب والضلال هم المكذبون للأنبياء وهذا هو الكفر المعذب عليه يبقى أهل الجاهلية الذين لم يصل إليهم ما جاءت به الأنبياء إذا فهم لم يكذبوا فلم يقعوا في الكفر المعذب عليه بيد أنهم لم يتبعوهم أيضا ووقعوا في الاشراك بالله فهؤلاء في ضلال وجهل وشرك وشر إلا إنهم لا يعذبون إلا بعد الحجة الرسالية وهذا هو الكفر قبل الحجة وبلوغ الخبر ويلاحظ أن هذا النقل في الأمة المحمدية ولا يجرؤ أحد أن يقول إنهم مشركون على الإطلاق دون التعيين لأنه لو كان كذلك لما قال عنهم الشيخ إنهم يمتحنون في العرصات لأنهم لو كانوا مسلمين لدخلوا الجنة دون امتحان فثبوت الامتحان لهم دل على أنهم مشركون على التعيين وقال شرطة رحمه الله شرطة وأصل الإيمان والتقوى الإيمان برسل الله وجماع ذلك الإيمان بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم فالإيمان به يتضمن الإيمان بجميع كتب الله ورسله وأصل الكفر والنفاق هو الكفر بالرسل وبما جاءوا به فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في الآخرة فإن لا شرطه تعالى شرطة أخبر في كتابه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرساله أه قل. فهذا هو الكفر الذي ينفيه ابن تيمية في الكليات والجزئيات والأصول والفروع وهو الكفر المعذب عليه لأنه لا تكليف إلا بشرع والشرع يلزم بالبلاغ مع انتفاء المعارض حتى في أصل الأصول وهو التوحيد وأهله قبل الحجة ليس بمسلمين إلا كفر التنقص والاستهزاء فأهله معذبون عليه بإطلاق لأنه لا يتصور جهله ولا التعبد به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 أم يبدع من غير تكفير؟ وهل يصير ذلك عمن في قلبه خضوع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب لا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا القول من أعظم الكفر وأغلظه وهو شر من قول اليهود والنصار والمقصود أن المتمسكين بجملة منسوخة فيها تبديل خير من هؤلاء الذين يزعمون سقوط الأمر والنهي عنهم بالكلية فإن هؤلاء خارجون في هذه الحال عن جميع الكتب والشرائع والملل لا يلتزمون لله أمرا ولا نهيا بحال بل هؤلاء شر من المشركين المستمسكين ببقايا من الملل كمشرك العرب الذين كانوا مستمسكين ببقايا من دين إبراهيم شرطة عليه السلام شرطة فمن كان من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد خرجت عن كل أمر ونهي بحيث لا يجب عليها شيء ولا يحرم عليها شيء فهؤلاء أكفر أهل الأرض وهم من جنس فرعون وذويه وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي ندرس فيها كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك ومثل هذا لا يكفر وأخذ يدلل على هذا فقد تبين أن هذا القول كفر ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها ودلائل فساد هذا القول كثيرة في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمتها ومشايخها. لا يحتاج إلى بسطها بل قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي ثابت في حق العباد إلى الموت وأما قول القائل هل يصدر ذلك عمن في قلبه خضوع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال، هذا لا يصدر عمن هو مقر بالنبوات مطلقا بل قائل ذلك كافر بجميع الأنبياء والمرسلين لأنهم جميعا أتوا بالأمر والنهي للعباد إلى حين الموت بل لا يصدر هذا القول ممن في قلبه خضوع لله وإقرار بأنه إله العالم؟ فإن هذا الإقرار يستلزم أن يكون الإنسان عبدا لله خاضعا له ومن سوغ الإنسان أن يفعل ما يشاء من غير تعبد بعبادة الله فقد أنكر أن يكون الله اله ألف انظر شرطة رحمك له شرطة إلى هذه الفتوى فإنه قرر في أولها أنهم أكفر أهل الأرض وأكفر من اليهود والنصارى وأنهم اخبث من المشركين ثم ينفي الكفر عنهم بعد ذلك لقلة العلم وغلبة الجهل وهذا هو الكفر المعذب عليه ثم يثبت بعد هذا أنهم كفار بجميع الكتب والرسل وكفار بإلهية الله وهذا هو الكفر قبل الخبر وقيام الحجة وقال ابن القيم شرطة رحمه الله شرطة في الرد على الإمام ابن عبد البر في إنكاره أحاديث الامتحان لأهل الفطرات مستشهدا بقوله ولا يخلو من مات في الفترة من أن يكون كافرا أو غير كافر جوابه من وجوه أحدها أن يقال هؤلاء لا يحكم لهم بكفر ولا إيمان فإن الكفر هو جحود ما جاء به الرسول فشرط تحققه بلوغ الرساله والإيمان هو تصديق الرسول فيما أخبر وطاعته فيما أمر وهذا ايضا مشروط ببلوغ الرساله ولا يلزم من انتفاء أحدهما وجود الآخر إلا بعد قيام سببه فلما لم يكن هؤلاء في الدنيا كفارا ولا مؤمنين كان لهم في الآخرة حكم آخر غير حكم الفريقين فإن قيل فأنتم تحكمون لهم بأحكام الكفار في الدنيا من التوارث والولاية والمناكحة قيل إنما نحكم لهم بذلك في أحكام الدنيا لا في الثواب والعقاب كما تقدم بيانه الوجه الثان سلمنا أنهم كفار لكن انتفاء العذاب عنهم لانتفاء شرطه وهو قيام الحجة عليهم فإن الله لا يعذب إلا من قامت عليه حجته الاثناء فهذا النص من الإمام ينص على انتفاء الكفر المعذب عليه إلا بعد الحجة وأصحابه كفار في أحكام الدنيا لا في أحكام الثواب والعقاب هذا مع قوله قبل ذلك أن الشرك ثابت لأصحابه لا يحتاج إلى رسول فالحجة عليه العقل والفطرة وقال شرطة رحمه له شرطة في كتاب طريق الهجرتين الطبقة الرابعة عشر قوم لا طاعة لهم ولا معصية ولا كفر ولا إيمان وهؤلاء أصناف منهم من لم تبلغ الدعوة بحال ولا سمع لها بخير ومنهم المجنون الذي لا يعقل شيئا ولا يميز ومنهم الأصم الذي لا يسمع شيئا أبدا ومنهم أطفال المشركين الذين متوا قبل أن يميزوا شيئا شرطة ثم قال في الطبقة السابعة عشر أربعمائة وواحد عشر فاطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم. ألف نا قلت، فعندما نفى ابن القيم الكفر عن أطفال المشركين نفاه باعتبار ما يترتب عليه من العقوبة في الدارين، وعندما ثبته لنفس الطائفة ثبته باعتبار ما يجري عليهم من أحكام الكفر في الدنيا. وعلى هذا التفصيل نراجع قراءة الطبقة السابعة عشر لابن القيم في كتابه طريق الهجرتين طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعا لهم يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أسوة بهم وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم وقد صح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم يا ان الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وهذا المقلد ليس بمسلم وهو عاقل مكلف والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال وهو بمنزلة الأطفال والمجانين وقد تقدم الكلام عليه والإسلام؟ هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان بالله برسوله واتباعه فيما جاء به فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا ثم تحدث الشيخ عن الجاهل المعرض والجاهل العاجز عن إدراك الهدى والاثنان كافران إلا أن الأول معذب لاعراضه والثاني غير معذب ويمتحن في الآخرة بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول هذا في الجملة والتعيين موقول إلى علم الله وحكمه هذا في أحكام الثواب والعقاب، وأما في أحكام الدنيا، فهي جارية على ظاهر الأمر فأطفال الكفار ومجنينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أولياؤهم، وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة وهو مبني على أربعة أصول، أحدها أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، الأصل الثاني، أن العذاب يستحق بسببين، أحدهما الإعراض عن الحجة الثاني العناد لها بعد قيامها وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم تمكن من معرفتها فهذا الذي نفي الله تعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل الشرطة الأصل الثالث أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان وفي بقعة وناحية دون أخرى الأصل الرابع أن أفعال الله تابعة لحكمته الاثنى نخرج من هذا النقل بما يلي واحد المشرك الجاهل المقلد كافر اثنان الجنة لا تدخلها إلا نفس مسلمة وهذا المشرك المقلد ليس بمسلم ثلاث المسلم هو من عبد الله وحده لا شريك له وآمن برسوله واتبعه فيما جاء به 4- العبد المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر 5- كفر الجهل مع عدم قيام الحجة أصحابه كفار في أحكام الدنيا لا في أحكام الثواب والعقاب أي الكفر المعذب عليه 6- كفر الجهل بعد قيام الحجة أصحابه كفار في أحكام الدنيا وفي أحكام الثواب والعقاب. 7- المشرك الجاهل المقلد لرئيسه وإمامه ليس بمسلم سواء بلغته الحجة أم لا لأن الإسلام هو ترك الشرك والاستسلام لله وحده والإيمان به وبرسوله واتباعه فيما جاء به وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى الأخي أحمد التوجري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 انظر إلى قوله شرطه رحمه له الله شرطة أنه يكفر من أشرك بالله بعد إقامة الحجة وهذا هو الكفر المعذب عليه ومن المعلوم بيقين أن هذا المشرك ليس عند الشيخ مسلما بدليل أنه قال في نفس الرساله أن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم فوقف الحكم بالإسلام على هذا القدر وهو غير متوفر لدى المشرك ولهذا قال الشيخ واما المسائل الأخرى وهي اني أقول لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله ومنها اني أعرف من يأتيني بمعناها ومنها اني أقول أن الإله هو الذي فيه السر لفظة عند العامة مرادفة للفظة الإله ومنه تكفير الناذر إذا أراد به التقرب لغير الله وأخذ النذر كذلك ومنها أن الذبح للجن كفر وذبيحة حرام ولو سمى الله عليهم إذا ذبحها للجن فهذه خمس مسائل كلها حق وأنا قائلها ونبدأ بالكلام عليها لأنها ام المسائل وقبل ذلك أذكر معنا لا إله إلا الله فنقول التوحيد نوعان توحيد الربوبية وهو أن الله شرطه سبحانه شرطة متفرد بالخلق والتدبير عن الملائكة والأنبياء وغيرهم وهذا حق لا بد منه لكن لا يدخل الرجل في الإسلام لأن أكثر الناس مفرون به قال الله شرطة تعالى شرطة قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والابصار شرطة إلى قوله شرطة افلا تتقون يونس 31 وأن الذي يدخل الرجل في الإسلام هو توحيد الألوهية وهو أن لا يعبد إلا الله لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وأهل الجاهلية يعبدون أشياء مع الله فمنهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو عيس ومنهم من يدعو الملائكة فنهاهم عن هذا وأخبرهم أن الله أرسله ليوحد ولا يدع أحد من دونه لا الملائكة ولا الأنبياء فمن تبعه ووحد الله فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله ومن عصاه ودع عيسى والملائكة واستنصرهم والتجى إليهم فهو اللذ جحد أن لا إله إلا الله مع إقراره أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله وهذه جملة لها بسط طويل لكن الحاصل أن هذا مجمع عليه بين العلماء ألف انظر إلى قوله شرطة رحمك الله شرطة لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف مع لا إله إلا الله وأنه يعرف من يأتيه بمعناها وأن الذي يدخل الرجل في الإسلام هو توحيد الألوهية وهو أن لا يعبد إلا الله وأن من تبع النبي صلى الله عليه وسلم ووحد الله فهو الذي شهد ان لا إله إلا الله ومن أشرك فهو الذي جحدها وأنما ما سبق مجمع عليه بين العلماء فهذه النقول السالفة لهؤلاء الائمه العلماء تبرهن وتوضح شرطة بفضل الله وعونه شرطة موقفهم من هذه القضية الحاسمة وهي أن المشرك الجاهل غير معذور بجهله وليس بمسلم على الإطلاق وتجري عليه أحكام الكفر في الدنيا فإن كان في وقت أو زمن فترة ولم تقم عليه الحجة فلا يكفر الكفر المعذب عليه؟ وكذلك لا ينعم في الآخرة حتى يختبر في العرصات لأن الحجة لا تدخلها إلا نفس مسلمة والإسلام هو إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له والإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم واتباعه فيما جاء به والمشرك لم يأتي بهذا القدر وبعد قيام الحجة عليه فهو كافر في أحكام الدنيا وفي أحكام الثواب والعقاب وهذا بفضل الله فصل الخطاب في هذه المسألة العظيمة التي خلق الله الخلق من أجلها لها أخذ الميثاق وعليها فطر العباد ومن أجلها رسلت الرسل وأنزلت الكتب وأعدت الجنة والنار وهي عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه وقد نص على هذا المعنى الجليل بين الواضح الشيخ العلامة المحدث إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في رسالته حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة الرسالة السادسة من كتاب عقيدة الموحدين ورد على الضلال المبتدعين س مائة وتسعة وأربعون مائة وثلاثة وستون عباد القبور لا يدخلون في مسمى المسلمين قال فيس مائة وخمسون مائة وواحد وخمسون ومسألتنا هذه وهي عباده الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة هي أصل الأصول وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقامت على الناس الحجة برسول وبالقرآن وهكذا تجد الجواب من أئمة الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول إنما يذكرون التعريف في المسائل الخفية التي قد يخفي دليلها على بعض المسلمين كمسائل نازع بها بعض أهل البدع كالقدرية والمرجئة أو في مسألة خفية كالصرف والعطف وكيف يعرفون عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام وهل يبقى مع الشرك عمل والله شرطه تعالى شرطة يقول ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله إلى غير ذلك من الآية ولكن هذا المعتقد يلزم منه معتقد قبيح وهو أن الحجة لم تقم على هذه الأمة بالرسول والقرآن نعوذ بالله من سوء الفهم الذي أوجب لهم نسيان الكتاب والرسول بل أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع ولا يستغفر لهم وإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة إلى أن قال فيس مائة وتسعة وخمسون. مع أن العلامة ابن القيم شرطة رحمه الله شرطة جزم بكفر المقلدين لمشايخهم في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا لذلك وأعرضوا ولم يلتفتوا ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفتره ممن لم تبلغه دعوة الرسول من الرسل وكل النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عندما لم يكفر بعضهم وسياتي كلامه وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله وبقاء الإسلام ومسمى إلى أن قال فايسس مائة وستون وتفطن أيضا فيما قال الشيخ عبد اللطيف. فيما نقله عن ابن القيم أن أقل أحوالهم أي من فعل الشرك جاهلا أن يكون مثل أهل الفتره الذين هلاكوا قبل البعثة ومن لم تبلغه دعوة نبي من الأنبياء إلى أن قال وكل النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عندما لم يكفر بعضهم وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم واي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال فيس مائة وثلاثة وستون بعد أن سرد كلام العلامة ابن القيم في أهل الفترات من كتابه طريق الهجرتين السابق نقله ثم قال الشيخ شرطة رحمه الله شرطة فقف هنا وتأمل هذا التفصيل البديع فإنه شرطة رحمه الله شرطة لم يستثني إلا من عجز عن إدراك الحق مع شدة طلبه وإرادته له فهذا الصنف هو المراد في كلام الشيخ الإسلام وابن القيم وأمثالهما من المحققين وأما العراقي وإخوانه المبطلون فشبهوا بأن الشيخ لا يكفر الجاهل وأنه يقول هو معذور وأجمل القول ولم يفصل وجعلوا هذه الشبهة ترسا يدفعون به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وصحوا على عباد الله الموحدين كما جرى لأسلافهم من عباد القبور والمشركين وإلى الله المصير وهو الحاكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون إلى آخر ما ذكر الشيخ شرطة رحمه الله شرطة فتأمل إن كانت ممن يطلب الحق بدليله وإن من ممن صمم على الباطل وأراد أن يستدل عليه بما أجمل من كلام العلماء فلا عجب وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين ألثنا قلت أختم هذا البحث بآية من كتاب الله وبقول عالم معاصر وهو فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه أما الآية فقوله تعالى في سورة آل عمران فإن حأجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن تبعني وقل الذين أتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد آل عمران عشرون فقد وصفت الآية النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه بصفة لا تنفك عنهم قد فارقوا بها سائر من الكفر وهي إسلام الوجه لله وبالاتفاق المفسرين بلا خلاف بينهم أن إسلام الوجه لله هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له والبراءة من كل ما يعبد من دون الله وهنا سؤال هل من عبد غير الله أخلص لله وجهه أم لا؟ فإن قيل بل فهذا تسويغ للشرك ومروق من الدين وإن قيل لا شرطة فهل هذا المشرك الذي لم يخلص لله وجهه من أدباع نبي صلى الله عليه وسلم أم لا وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في مقدمته على كتاب عقيدة الموحدين ورد على الضلال المبتدعين شرطة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد تقدم إلى الأخ في الله فضيلة الشيخ عبد الله بن سعد الغامدي وهو معروف بصدقه وأمانته وغيرته الدينية ووقوفه ضد الخرافات والأعمال الشركية والبدع ونحوها وذبه عن العقيدة الإسلامية والدعوة إليها ومكافحة ما يخالفها وذكر لي أنه قد عزم على جمع بعض الرسائل النافعة من مؤلفات أئمة الدعوة وبعض علماء نجد وطبعها في حكم تكفير المعين وعدم العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك وطلب مني أن أضع مقدمة لها وقد اطلعت على هذه الرسائل فألفيتها رسائل قيمه جديرة بالنشر لفها أئمة أجلاء وعلماء فضلاء قضوا حياتهم في تدريس العلم النافع من كتاب الله شرطة تعالى شرطة وسنة رسوله شرطة عليه الصلاة والسلام شرطة والعمل بهما والدعوة إلى الله وصلوا العقيده ودافعوا عنها وبينوا زيغ الزائرين وضلال الضلين مع اجتمال هذه الرسائل على بيان التوحيد وما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وبيان ما يجب لله شرطة تعالى شرطة على عباده من العبودية لله وحده واخلاص العبادة له بجميع أنواعها قولا وعملا واعتقادا فلا يدعي إلا هو وحده ولا يرجى إلا هو وحده ولا يستغاث ولا يستعان إلا به وحده عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشال نتائج البحث ثبوت وصف الشرك بمجرد فعله وإن كان صاحبه جاهلا ولم تقم عليه حجة البلاغ ما دون أصل الدين من الخبريات والفرائض لا يكفر جاهلها إلا بعد البلاغ والبيان الشرك قبل البيان سبب للعذاب غير أنه متوقف على شرط آخر وهو قيام حجة البلاغ آية الميثاق حجة مستقلة في الاشراك وليست بحجة مستقلة في العذاب شرطة على الراجح عند أهل السنة شرطه ليس هناك ارتباط بين حكم الشرك ونفي العذاب فكل معذب في الدارين فهو مشرك وليس كل مشرك معذبا إلا بعد قيام الحجة فبينهما عموم وخصوص مطلق حسن التوحيد وقبح الشرك معلوم ومستقر في الفطر والسمع نبه العقول وأرشدها إلى ما فطرت عليه من هذا فعل الفواحش قبل الحجة الرسالية ذنوب قبيحة ويجب على أصحابها التوبة منها بعد العلم والبيان إفراد الله بالعباده والكفر بما يعبد من دونه مع التزام الطاعه وقبول الأحكام من الله شرطه وحده لا شريك له شرطه هي شروط وحقوق لا اله الا الله النطق بالشهادتين يجري به احكام الإسلام ما لم يلتبس بهما شرك او دليل ظاهر على عدم تغير الاعتقاد ويفترض في قائلها تحقق شروط لا إله إلا الله فإذا أتى بناقض بعد هذا جرت عليه أحكام ردة لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة التحليل والتحريم من أخص خصائص الربوبية فمن دعاها لنفسه فقد نصب نفسه ربا ومن قبلها منه فقد اتخذه ربا ومعبودا وإن لم يصل له ويدعوه من دون الله من أتى بالتوحيد وانخلع من الشرك والتزم الأحكام اتباعا للآباء والشيوخ دون الله ورسوله شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة فهو منافق النفاق الأكبر هناك صفات لله مفهوم التأله قائم عليها فمن جهلها جهل الله ولم يعرفه وعبد غيره وإن زعم غير هذا عبادة الله لا تقع إلا بإفراد الله بالتأله مع إسلام العبد ساعة التوجه لله وحده لا شريك له تحقيق التوحيد شرط في الإذن بالشفاعة للشافع والمشفوع الإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسوله واتباعه فيما جاء به الحنيف هو التارك للشرك عن قصد وعلى بصيرة إلى توحيد الله شرطة تعالى شرطة بالقول والعمل توحيد الألوهية هو الفارق بين المسلمين والمشركين أصل الدين العام الذي تطابقت عليه الرسالات وتحقق النجاو في الآخرة متوقف عليه هو عبادة الله وحده لا شريك له والإيمان به وبرسله وباليوم الآخر مع العمل الصالح الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والعلم والعمل ركناه لا إسلام لمن لا إيمان له ولا إيمان لمن لا إسلام له فالأول نفاق والثاني كفر لا يثب معه توحيد من عصى الله مستكبرا كفر بالاتفاق ومن عصاه مشتهيا لم يكفر عند أهل السنة ولا يكفره إلا الخوارج الجهل أساس النفاق وعلته إن سب الله أو كتابه أو نبيه شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة كفر في الظاهر والباطن سواء كان سب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلاً له أو كان ذاهلاً عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل النطق بالشهادتين من غير علم بمعناها وعمل بمقتضاها غير نافع بالإجماع الأقوال والأعمال في الظاهر أساس اجراء الأحكام إذا شرع الشارع عقوبة عقب فعل موصوف صالح لترطب ذلك الجزاء عليه كان ذلك الفعل هو المقتضى لذلك الجزاء لا غيره القول على الله بغير علم أساس البدع والشرك. التغيظ من الصحابة دلالة على كفر صاحب إنكار علم الله وقضائه وقدره على الأمر والنهي كفر لا يختلف فيه من يحتج بالقدر على حجية الأفعال والمقدور فهو أكثر من اليهود والنصار من أقر بعلم الله السابق للمقدور وأنكر خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات فهو مبتدع ضل في تكفيره نزاع مشهور بين العلماء دعو الحلول في معين كفر بإجماع المسلمين غالب الردة تنشأ عن الجهل والاشتباه ولا يشترط في ثبوتها العلم والقصد وصف أهل القبلة هو لعبد متحنف تارك للشرك على علم وقصد وهو الذي يتمتع برخص أهل القبلة دون غيره من المشركين لخروجهم عن وصف أهل القبلة شروط الاجتهاد: أن يكون العبد علماً جامعاً لآلة الاجتهاد، وأن يجتهد في فروع الشريعة العملية الظنية التي ليست عليها قواطع من الشرع لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة المبتدع الذي لا يكفر ببدعته هو المحقق للتوحيد الملتزم للشرائع التأويل دليل على مخالفة النص الجزئي لقاعد كلية أو دليل أقوى منه دلالة من ادعى أن من ارتكب الشرك الأكبر بتأويل أو باجتهاد أو بتقليد أو بجهل معذور فقد خالف الكتاب والسنة والاجماع الدين له أصول وفروع والفرق بين أصول الدين عند أهل السنة وعند أهل البدع أن أصول أهل السنة هي الأصول الصحيحة المطابقة لما جاء به الشرع الحنيف، وأما أصول أهل البدع فهي أصول مبتدعة مباينة للأصول الصحيحة. قد بين الله ورسوله شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة أصول الدين بيانا شافيا قاطعا للعذر. الكفر الذي ينفيه العلماء عن المعين من المشركين حتى تقام عليهم حجة البلاغ هو الكفر المعذب عليه وأصحابه ليسوا بمسلمين لنقضهم أصل الدين شرطة ولأن الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإسلام البتة شرطة ويجري عليهم أحكام الكفر في الدنيا شرطة من التوارث والولاية والمناكحة إلا جلعقوبة شرطه دون أحكام الكفر في الآخرة وفي ختام هذه الرسالة أتوجه بالحمد والشكر لله المنعم المتعالي الذي من علي بجمعها وأسأله سبحانه أن يجعلها لي ولأهلي ولذريتي ذخرا طيبا في الدنيا وعتقا من النيران في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى لها بقلب سليم الشعراء ثمانية وثمانون تسعة وثمانون وأسأله سبحانه أن يجمع قلوب المسلمين على الحق المبين والثبات على الصراط المستقيم وإني لا أحل لأي واحد من الإخوة تابع ما في هذه الرسالة من أحكام ونتائج أن يستطيل على إخوانه المخالفين ويعقد بها المناظرات والمجادلات والخصومات التي لا تأتي إلا بتنافر القلوب ووهن الرباط الأخوي بين المؤمنين واضاف شوكة المسلمين فإني لم أضع الرسالة لهذا أبدا بل يعلم الله أني ما أردت بتأليفها إلا أن تكون سببا وعونا على ضبط المفاهيم والأحكام حتى تقف الحركة الإسلامية على أرض صلبة لا على أرض رخوة هشة وحتى نستطيع أن نحدد البدايات الأولية الصحيحة لإقامة وعود هذا الدين والقضاء على الطواغيت والملحدين وأعوانهم من الذين يتسترون بالدين للدنيا وكذلك دعوة الناس إلى التوحيد الصافي مندخ الشرك للفوز بالنجاه الحقيقة في الدنيا والآخرة شرطة للنجات المزيفة والاماني والغرور شرطه وكذلك نصرة دعاه التوحيد بالأدلة والبينات الضحض ما يواجهونه من الشبه الزائفة وكذلك بيان المعركة الحقيقة بين أهل التوحيد وأهل الشرك حتى تستجمع الحركة الإسلامية قواها لخوض غمارها ولا تنشغل بمعارك وهمية غير حقيقية عن المعركة الفاصلة وكذلك بيان المحكمات والمتشابهات من المسائل والدلائل لفصل خيوط الاشتباه في حكم ناقض التوحيد بجهل وتأويل وكذلك أردت بيان وفتح جرثومة الإرجاء التي أسلمت الأمة فريسة سهلة لأعدائها شرطة من خلال بوابات الطواغيت والسنادقة والعلمانيين شرطة تلعب بها كيفما تشاء ووقعنا المعاصر بما يحمل في طياته من مؤامرات ومكائد عالمية ودولية لهدم صرح الإسلام وتميع أهله خير شاهد ودليل على ما أقول وبعد فهل من نهاية لتمزيق الصفوف وتنافر القلوب إلى عقد الأخوة الإيمانية القائمة على أصول أهل السنة المستبصرة بنور الله تعالى السائرة على نهج سلفها الصالح متحلية باستعلاء الإيمان وثقة بنصر رب العالمين وبصبر على طول الطريق وعزيمة على مواجهة الصعاب وبصيره وتقوى للنجاة من الشبهات والشهوات غير منحرفة عن هذا النهج قيد ملت حتى تقيم هذا الدين وتخرجه من الغربة الثانية إلى السيادة والظهور والعلو والهيمنة وتخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب البرية ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الشرك والكفران إلى عدل التوحيد والإيمان أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحينا ويميتنا ويبعثنا جميعا على هذا فهو سبحانه شرطة وحده لا شريك له شرطة ولي هذا والقادر عليه وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين فرغت منه شرطة بفضل الله تعالى وعونه في يوم الثلاثاء ثلاثة وعشرون من شهر جماد الأولى لعام 1413 هجريا بالرياض أخوكم في الله تعالى أبو يوسف متحة بن الحسن آل فراد انتهى الكتاب فهرس مراجع البحث جامع البيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير طبري معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين شنقيطي أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج. مسند الإمام أحمد للإمام أحمد بن حنبل شرطة مؤسسة قرطبة صحيح سنن ابن ماجة باختصار السند لمحمد ناصر الدين الألباني شرطة ناشر مكتبة التربية العربي لدول الخليج فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني شرطة دار الريان للتراث صحيح مسلم بشرح النووي للحافظ محي الدين يحيى بن شرف النووي شرطة دار الكتب العلمية بيروت المفهم شرح صحيح مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصري القرطبي عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي نيل الأوطار شرح منتفى الأخبار لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني. الأحاديث القدسية لمجموعة من العلماء زاد المعاد في هدي خير العباد لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية شرطة دار الفكر جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب الحنبلي الشفى بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياد بشر نور الدين القري شرطة مطبعة المدني مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الصارم المسلول على شاتم الرسول تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم التقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول بهامش كتاب منهاج السنة النبوية أحمد بن عبد الحليم بن تيمية مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وأحفاده الإحكام شرح أصول الأحكام لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي عقيدة الموحدين والرد على الضلال المبتدعين مجموعة رسائل في التوحيد جمع عبد الله بن سعد الغامدي القسم الخامس الرسائل الشخصية من مؤلفات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التوحيد حق الله على العبيد لمحمد بن عبد الوهاب الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة لعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب الانتصار لحزب الله الموحدين ورد على المجادل عن المشركين لعبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أبي بطين مجموعة الرسائل والمسائل النجديه لبعض علماء نجدنا الأعلام شرطة دار العاصمة الرياض فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن الحسن آل الشيخ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب تاريخ نجد لحسين بن غنام الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني. الولاء والبراء في الإسلام لمحمد بن سعيد القحطاني حجة الله البالغة لولي الله الدهلوي مدارج السالكين شرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن القيم الجوزية شرطة دار الكتاب العربي إغاثة الهفان من مصايد الشيطان لابن القيم الجوزية شرطة دار المعرفة بيروت لبنان أحكام أهل الذمة لابن القيم الجوزية مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم الجوزية شرطة مكتبة الرياض الحديثة طريق الهجرتين وباب السعتين لابن القيم الجوزية البداية والنهاية للحافظ ابن كثير شرح كتاب السير الكبير لمحمد بن أحمد السرخسي. بدائع صنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي كفاية الأخبار في حل غاية الاختصار التقي الدين أبي بكر الحسيني الدمشقي مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطابج لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف ذب لسان العرب لابن منظور الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي الموافقات في أصول الأحكام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي روضة الناظر وجنة المناظر لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول لمحمد بن علي بن محمد شوكاني اصول الفقه لمحمد ابي زهرة